بوك تو ديفين بات سميت تسعة عشر تسعة عشر في المطبخ في المطبخ, في المطبخ. أعندك مطبخ جديد؟ عندك مطبخ جديد؟ كوتو شودين فيليس غاتافوت؟ ماذا تريد أن تطبخ اليوم؟ ماذا تريد ان تطبخ اليوم؟ فايتو غاتافو بليتس. اتطبخ بالكهرباء او بالغاز؟ اتطبخ بالكهرباء او بالغاز؟ Vai man sagriest sipolus, hell u katja basal, hell akta al basal, vajman nomizot kartupeļus, hell u kashir batatis, hell u kashir ul batatis, vajman nomazgat salātus, hell aksir ul hess. هل اغسل الخس كور ير أين اين الاكواب اين الكبايات كور ير تراكي اين الصحون كور ير جالدا بيدارومي اين الملاعق والسكاكين أين الملاعق والسكاكين؟ ڤايتيفير كونسيرڤو كاربو اتاي سامايس. عندك علب؟ عندك فتاحه علب؟ ڤايتيفير بوديلو اتاي سامايس. عندك فتاحه قناني؟ عندك فتاحه قناني؟ Vaitev ir korķu viļķis. Vai dzeka muftaah lilfalin? Aa andak muftaah lilfalin? Vaitu vāris zupu šajak atlā? Atatbukh shourba fi hadha alqadr? Atatbukh alshourba fi أتقل السمك في هذه المقلات؟ أتقل السمك في هذه المقلاة فايتو <تصفيق> أتشوي الخضار على هذه الشوايه أتشوي الخضار على هذه الشوايه اسكلايو <تصفيق> أنا أجهز طاولة السفرة انا اجهز طاوله السفره تير هنا السكاكين والشوكات والملاعق هنا السكاكين والشوكات والملاعق تير غلازيس شكيفي هنا الكبايات الصحون والمنديل. هنا الكبايات، السحون والمناديل